عسى الله لا يجيب اخصام لجل حبنا وعلى شانا وكلما مر فينا عام هوانا تورق غصانا لا يجيب خصام لجل حبنا وعلى وكلما مر فينا عوام هوانا تورق غصانا أنا شوقي يزيد هيام كثر مروح عشقانا وانا من راسي الاقدام مشاعر حب عطشانا صعب جبر ريولي تنام في ليلة وانت علانا واذا مرت علي اجيك أجيك بروحة معي حب بقايا حلاة وباقه ورد خجلانا خجول الورد ما يلام لانك اجمل انسانا